دعاء علقنا يا الله يا الله شفاء كرب المكروبين يا غيث المستغيثين يا صريخ المستصرخين ويقرب <تضرب> إلي من حبل الوريد ويا من يحول بين المرء وقلبه ويا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين وَيَا مَنْ هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَاهُ وَيَا مَنْ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ وَيَا مَنْ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيًا ويا من لا تشتبه عليه الأصوات ويا من لا تغلطه الحاجات ويا من لا يبرمه الحاح الملحين يا مدرك كل فاوت ويا جامع كل شامل ويا بارئ نفوس بعد الموت ويا من هو كل يوم في شأن يا قاضي الحاجات يا منفس الكربات يا معطي السؤلات يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين فإني بهم أتوجه إليك في مقام هذا وبهم أتوسلو وبهم أتشفع إليك وبحقهم أسألك وأقسموا وأعزموا عليك وبالشأن الذي لهم عندك وبالقدر الذي لهم عندك وبالذي فضلتهم على العالمين وباسمك الذي جعلته عندهم وبه خصصتهم دون العالمين وبه أبنتهم وأبنت فضلهم من فضل العالمين حتى فاق فضلهم فضل العالمين جميعا أسألك أن تصليا على محمد وآل محمد وأن تكشف عني غمي وهمي وكربي وتكفيني المهمة من أموري وتقضي عني ديني وتجيرني من الفقر وتجبرني من الفاقى وتغنيني عن المسألة إلى المخلوقين وتكفيني هما من أخاف هماه وجور من أخاف جوره وعسر من أخاف عسره وحزونته من أخاف حزونته وشرى من أخاف شرى ومكرى من أخاف مكرى وبغى من أخاف بغى وسلطان من أخاف سلطان وكيدا من أخاف كيدا وما قدرت من أخاف بلاء أم قدرتي على وترد عني كيدا الكيدا ومكره المكره اللهم من أرادني بالسوء فأريد ومن كادني فكيد واصرف عني كيده ومكره وبأسه وأمانياه وامنعه عني كيف شئت وانا شئت اللهم اشغلهم عني بفقر لا تجبره وببلاء لا تستره وبفاقة لا تسدها وبسقم لا تعافيه وذل لا تعزه وبمسكنة لا تجبرها اللهم اضرب بالذل نصب عينيه وأدخل عليه الفقر في منزله والعلة والسقم في بدنه حتى تشغله عني بشغل شغل فراغا، له وأنسيه ذكري كما أمسيته ذكراك وخذ عني بسمعه وبصره ولسانه ويده ورجله وقلبي وجميع جوارحي وأدخل عليه في جميع ذلك السوق ولا تشفيه حتى تجعل ذلك له شغلا شاغلا به عني وعن ذكري واكفني يا كافية ما لا يكفي سواك فإنك الكافي لا كافية سواك والمفرج لا مفرج أسواك والمغيث لا مغيث أسواك والجار من كان جاره سواك ومغيثه سواك ومبزعه إلى سواك ومهربه إلى سواك وملجأه إلى غيرك ومن جاه من مخلوق غيرك فأنت فقتي ورجائي ومفزعي ومهربي وملجأي ومنجاي فبك أستفتح وبك أستنجح وبمحمد وآل محمد أتوجه إليك وأتوسل وأتشفع فأسألك يا الله لك الحمد ولك الشكر وإليك المشتكى وأنت المستعان فأسألك يا الله محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تكشف عني همي وغمي وكربي في مقامي هذا كما كشفت عن نبيك همه وغمه وكربا وكفيته هؤلاء عدوئي فكشف عني كما كشفت عن وفرج عني كما فرجت عن واكفني كما كفيته واصرف عني هول ما أخاف هوله ومؤونة ما أخاف مؤونة وهم ما أخاف هم بلا مؤونة على نفسي من ذلك واصرفني بقضاء حوائجي وكفاية ما أهمني همه من أمر آخرتي ودنياي يا أمير المؤمنين ويا أبا الله عليكما مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من زيارتكما ولا فرق الله بيني وبينكما اللهم أحيني حياة محمد وذريته وأمتني مماتهم وتوفني على ملتهم واحشرني في زمرتهم ولا تفرق بيني وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخر يا أمير المؤمنين ويا أبا عبد الله أتيتكما زائرا ومتوسلا إلى الله ربي وربكما ومتوجها إليه بكما ومستشفعا بكما إلى الله في حاجتي هذه فاشفعا لي فإنا لكما عند الله المقام المحمود والجال وجيه والمنزل الرفيع والوسيلة إني أنقلب عنكما منتظرا لتنجزي الحاجتي وقضاءها ونجاحها من الله بشفاعتكما لي إلى الله في ذلك فلا أخيب ولا يكون منقلبي منقلبا خائبا خاسرا بل يكون منقلبا راجحا مفلحا منجحا مستجابا لي بقضاء جميع حوائجي وتشفع لي إلى الله أنقلب على ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله مفوضان أمري إلى الله ملجئان ظهري إلى الله ومتوكلا على الله وأقول حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى ما شاء ربي كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أستودعكم الله ولا جعله الله آخر العهد مني إليكم انصرفت يا سيدي يا أمير المؤمنين ومولاي وأنت يا أبا عبد الله يا سيدي وسلامي عليكم متصل متصل الليل والنهار. واصل إليكما ذلك غير محجوب عنكما سلامي إن شاء الله وأسأله بحقكما أن يشاء ذلك ويفعل فإنه حميد مجيد إن قلبت يا سيدي عنكما تائبا حامدا لله تعالى شاكرا خير آيس ولا قانط آيباً عائداً راجعاً إلى زيارتكما غير راغبين عنكما ولا عن زيارتكما بل راجعون عائدون إن شاء الله ولا حول ولا قوته إلا بالله العلي العظيم يا سادتي رغبت إليكما وإلى زيارتكما بعد أن زهد فيكما وفي زيارتكما أهل الدنيا فلا خيبني يا الله مما رجعت وما أملتوا في زيارتكما إنه قريب مجيد